لولا إذ سمعتموه أن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفت مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ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 ولا يكتلئل الفضل منكم والسعه ان يؤتوا للقرى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ويصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم انا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 يوم تشهد عليهم ألسمتهم وأيديهم وأرجلهم بِمَا كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فاذا لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم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 ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء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 لا يَتَغَوَّنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّن مَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِن أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يكرهن فإن إن الله من بعد إكراه إن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض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 أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصى لرجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما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 والسماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن مَّرُّوا بِهَٰذَا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 واعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا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 استاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثه مرات من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 وَإذاَا بَلَغ الأطُفَال لِكُمُ الْ الحُلُمَ فَلْ يَسَْذنكَمَستَذَل الذينَ مِنْ قَهِم كَذَلِكَ يُقَين اللههُ ركُم آياتاتِهِ والله مُعَم حَكيم وَالْقَاعِد مِن النِسَ إَِِّ لا يَعجونَنكَ حَم فَلَْ سَعَلَهِ جُنااح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 ليس على الأعَّ حَرجم وَلَا على الأعَجِ حَرَرج وَلَا على المَريضِ حََرج وَلَا علىأَفُسِكُمْ وَلَا على أَفُسِكُمْ أَ أن تَأكلُلُ مِنْ بُيوتِكُمْ أَْ بُيوتأَبَائِكُمْ أَْ بُيوتئَّهَاتِكُمْ أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت, أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم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 وَيَوْمَا يُه جَونَ إلَيْهِ فَيُونَبّئُون بِنَا عَمِلُ وَلهَّهُ بِكُ شيءَي